فقدره تقديرًا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئًا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا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 نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي لا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان وفور الرحماء، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.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 فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تخذ من دونك من أولياء ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم وآبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم ذطه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إن لا ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا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 يُغَلُّ الغَمَامُ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الحق لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا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 أخاه هارون وزيرا فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب الرسل أغرقناهم وجعلناهم للنساء الناس آيتوا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادوا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا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 كذا لا يضلنا عن آلهتنا لولا إصبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آَنعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا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 فَلَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَةُ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إلَهًا أَخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا